يتصدق على مسكين أو ما أشبه ذلك ويدع الواجب لأهله. يتصدق على مسكين أو نحوه ويضع الواجب لنفسه في قضاء الدين مثلا تجده مدينة يطالب مصاحب الدين بدينه وهو لا يوفي ويذهب يتصدق على المسافين وربما يذهب للعمرة أو لحج التطوع وما أشبه ذلك ويضع الواجب. وهذا خلاف الشر وخلاف الحكمة فهو سفه في العقل وضلال في الشر والواجب أن تبدأ بالواجب الواجب الذي حق الذي هو محتم عليه يجب أن تبدأ به ثم بعد ذلك بما اردت من التطور بشرط أن لا تكون مسرفا ولا مقترا فتخرج عن سبيل الاعتدال. كقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن والذين إذا انفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يعني لا اقتار ولا إسرع بل قوام ولم يقل بين ذلك فقط بين ذلك قواما قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على من عليه نافقته وأن إنفاقه على من عليه نافقته أفضل من الإنفاق على الغيب وفي هذه الأحاديث أيضا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك قوته وهو شامل للإنسان وغير الإنسان فالإنسان يملك الأرقى مثلا ويملك المواشي من العبل أو بقر أو غنم فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من آدميين أو غير آدميين كفى بالمرء اثما أن يحدث عما يملك قوته واللفظ الثاني في غير مسلم كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوته وفي هذا جميع على وثوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه وأنه لا يحل لك التقصير في شيء اللهم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الانفاق مما يحب ومن الجيد قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وكان نسر رضي الله عنه قال كان أبو طلحه رضي الله عنه أكثرنا صالب المدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرها وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال نس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاءوا طرحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تعالى انزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون واين حب مالي الي بيرحا وانها صدقه لله تعالى ارجو برها وذخرها عند الله تعالى فبها يا رسول الله حيث ورات الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بق الدمان الرادح ذا الدمان الرادح وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في اقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني أمه متفق عليه باب لما رحمة الله ولي رحمه الله تعالى فابلإنفاق مما يحب ومن الطيب لما ذكر رحمه الله وجوب الإنفاق على الزوجة. وعلى الأقارب ذكر أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية وأن ينفق من أطيب ماله ومما يحب من ماله وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحب الغالب ان الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله لكن احيانا يتعلق قلبه بشيء من ماله وليس أطيب ماله فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس ومن ما هو بنفسه وإن لم يكن من الطيب كان ذلك دليلا على أنه صادق فيما عامل الله به ولهذا سميت الصدقه الصدقه لدلالتها على صدق على صدق بادلها فالإنسان ينبغي له أن ينفق من الطيب من أقاء مناد. وينبغي له أن ينفق ما يحب حتى يصدق في تقديم ما يحبه الله عز وجل على ما نفسه ثم استدل المؤلف رحمه الله في آياتين من كتاب الله فقال وقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا الناس تحبه البر يعني الخير الكثير ومنه سمي البر في الخلاء الواسع فالبر هو الخير الكثير يعني لن تنال الخير الكثير ولن تنال رتبة الأبرار حتى تنفق مما تحب والمال كله محبوب لكن بعضه اشد محبة من بعض فإذا انفقت مما تحب كان ذلك دليلا على أنك صادق ثم نلك بذلك مرتبة الأبرار وقال تعالى ولا تيمم الخبيث ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تنفقوا الخبيث من كل شيء بحسب فالخبيث من المال يطلق على الردي ويطلق على الكسب الردي ويطلق على الحرام فمن إطلاقه على الردي قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذي الا ان تؤمروا فيه هذا بقيه الايه التي اولها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض والخارج من الارض منه الطيب ومنه الردي قال ولا تيمموا الخبيث اي لا تقصدوا الخبيث وهو الردي تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تؤمدوا فيه يعني لو كان الحق لكم ما أخذتم الردي إلا على أغمار وعلى كرة فكيف ترضون لغيركم أن تعطوه الردي وأنتم تأفون أن تأطوه وهذا من باب الاستدلال على, على الإنسان بما يقر به ويعترف به أنه لا يرضى أن يأخذ الردي بدلا عن الطيب فكيف يرضى أن يعطي الرديء بدلا عن الطيب، فالخبيث هنا بمعنى الردي، خبيث بمعنى الردي، ومن ذلك أيضا تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم البصل والقرات الشجره الخبيثة، لأنها رديئة، مُنتنة، كريهة، حتى أن الإنسان إذا أكل منها وبقيت رائحتها في فمه، فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد لا للصلاة ولا لغير لا الصلاة لأن المسجد مهمور بالملائكة فإذا دخل المسجد آذى الملائكة الملائكة طيبون والطيبون الطيبات تكره خبائك من الأعمال والأعياء فإذا دخلت المسجد وأنت ذو رائحة. رائحة كريهة آذيت الملائكة وكان الرجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد وقد أكل قراثاً أو بصلاً فردوه الى إلى البقيه البقية تعرفون المسافة بينه وبين المسجد النبوي فعيداً يطرد إلى البقيه لا يقرب المسجد ونأسف أن بعض الناس نص الله لنا أولهم الهداية والأسمة يشرب التخال أو الشيشة ويأتي إلى المسجد ورائحة الدخان والشيشه في فمه أو على ثيابه مع أن هذه رائحة كريهة كل نكره حتى أن بعض الناس ما يستطيع يصلي جنبها مثل هؤلاء وهؤلاء يحكم عليه أن يدخل المسجد والروائح الكريهه فيه وكذلك من به إصنان إصنان رائحة كريهة تفوح من الطي أو تفوح من أذني أو تفوح من رأسه وتؤذي فإنه لا يجوز أن يصلي ما دامت الرايحة ثم في يؤذيها فيه لا يجب أن المسجد بل يبتال والحمد لله هذه من المصائب والبلاغ إذا يبثل بمثل هذا لا يقول نأتي فأحرم نفس المسجد يقول هذا من الله عز وجل احرم نفسك المسجد ولا تؤذي الناس والملائك وحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص من هذا الرائحة إما بالتنظف التام أو بأن تضع روائح طيبة تغطي الرائحة الكريمة هذا يمكن أن تعالج باني يستعمل الإنسان روائح طيبة تغطي الرائحة ويكون الذي يشم ما يشم إلا الرائحة الطيبة ومنها إطلاق الخبيث على الكسب الردي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسب الحجام خبيث الحجام الذي يخرج الدم بالحجامه هذا كسبه خبيث يعني ردي وليس المراد انه حرام قال ابن عباس رضي الله عنه وعن ابي لو كان لو كان كسب الحجام حراما ما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرته فقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما أعطاه لأن الرسول لا يقر على الحرام ولا يعين على الحرام لكن هذا من باب أنه كسب رديء دنيب ينبغي الإنسان يتنزه عنه وأن يحجم الناس إذا يحتاجوا إلى حجامته تبرعا وتطوعا ومن إطلاق الخبيث على المحرم قوله صلى الله عليه وقاله في وسط النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم الخبائث وهي ضد الطيبات مثل الميتة لحم الخنزير منخنطة الخمر وما اشتهر له ومعنى الايه انه لا يحرم الا الخبائث وليس معناها ان كل خبيث يحرمه لانه كما عرفنا الان إن الخبث الخبز يطلق على اوصاف متعددة لكن معنى انه لا يحرم الا الخبائث عليه الصلاة والسلام فالحاصل ان الله عز وجل نهى ان يقصد الانسان الرديء مما ألف يتصدق به وحتى على أن ينفق مما يحب ومما هو خير ثم ذكر المؤلف حديث ابي طلحه زوج أمي انس رضي الله عنه أبو طلحة أكثر, أكثر الأنصار حقلا يعني أكثرهم مزارع وكان له بستان فيه ماء طيب مستقبل المسجد أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أن المسجد في قبله في قبلة هذا المستاذ وكان فيه ماء طيب عد يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام ويشر منه فلما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون باد رضي الله عنه وسارع وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ان الله تعالى انزل قوله لن تلام البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بيرحى يعني البستان هذا اسمه بيرحى واني اضعها يعني بين يديك صدقه الى الله ورسوله يعني تصريفها الى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعجبا بخ بخ كلمه تعجب يعني ما اعظم هذه الهمه وما ما ذا كمال الرابح ذا كمال الرابح وصدق الرسول عليه الصلاه والسلام هذا المال الرابح كم الحسنه الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره لو باع بستانه ب... الذي يسبع عشر ثلاثة عشرين ألف قالوا ربح هذا ربح كبير النص ربح ضي لكن هذا يربح المئة ألف إلى سبعة آلات إلى أضعاف كثيرة إلى أضعاف كثيرة الحسن بعش أمثاله إلى سبع ضعف بضع إلى أضعاف كثيرة صدق النبي عليه السوداء ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح ارى ان تجعلها في الأقربين ارى ان تجعلها في الأقربين قرب ففعل رضي الله عنه قسمها في اقاربه وبني عم وسياتي صلاه الكلام على بعض ما يستفاد من هذا الحديث لكن تعجبوا كيف كان مبادره الصحابه رضي الله عنهم ومسارعتهم الى الخير وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به. إذا أعجبه شيء وتعلق في نفسه تصدق به. لماذا؟ لأجل أن أربحه. يربح. يربح. يلقاه امامك لكن ما تما تتمسك به؟ فهو إما زائل عنك وإما أن تزول عنه أنت. ولابد من لابد من أمر غير. إن أن يخلف أو تخلف عنك لكن يتقدم الذي تقدم هو الذي يبقى اسال الله يعيننا اياكم على أنفسنا ويعيدنا من البخل والشح الحقيقة هل الحقيقي هو ما تقدم دبح آم النبي صلى الله عليه وسلم شاثا وتصدق منها فيقدم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إننا تصدق يعني أكلناها إلا كثفا تصدقناك قال أبقيتم كثفا يعني معنى الحديث لا أخذنا لألقث لكن معنى أن ما أكلتم هو الذي تلف عليك وما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم فالحاصل أن الصحابة ولو الهمم العاليه هم الذين يعرفون قدر الدنيا وقدر الماء وان ما قدموه هو الباقي وما أبقوه هو الثاني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 نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابو طلحه رضي الله عنه اكثر عن صالب المدينه مالا من نخل وكان احب امواله اليه بيرها وكانت مستقبله المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب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 وإنها صدقه لله تعالى ارجو برها ودخرها عند الله تعالى فضاها يا رسول الله حيث امرس الله يا رسول الله, حيث أرات الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا كمال الرادح ذا كمال الرادح وقد سمعت مَا قلت وين يرى ان تجعلها في اقربين فقال ابو طلحه رضي الله عنه افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه متفق عليه بارضو بامر اهله واولاده المميزين قال الله تعالى وامر اهلك بالصلاه واسقدن عليها وقال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وانا ذي هريره رضي الله عنه قال اخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقه فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توق توق ارمي بها اما علمت اننا نعرف الصدقه متفق عليه وفي رواية ان لا تحل لنا الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على حديث أبي طلحة رضي الله عنه ثم قال المؤلف باب وجوب أهل أمر أهله بالصلاة إذا كان واولاده اذا كانوا مميزين وجه المناسبه ان المؤلف رحمه الله لما ذكر ما يجب للأهل من من غذاء الجسم ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولايه عليهم واولى ما يؤمر فيه وأوجب وأفضل هي الصلاة كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فأمره ان يامر اهله بالصلاة والأهل كل من في البيت من زوجة وبن وبنت وعمه وخاله وعمة كل اللي في البيت أهل أمرهم أن يمرهم بالصلاة وأمرهم أن يستبر عليهم يعني يحب نفسه على الصبر ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة في البنية وفيها زيادة في المعنى استبر لأن أصلها استبر عليها وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد عليه الصلاة والسلام أي انه أحد أجداده أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فالإنسان مسؤول عن أهله مسؤول عن تربيته حتى ولو كان صغارا إذا كانوا مميزين أما غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله. ثم ذكر حديث الحسن من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه أخذ تمرة من الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف كف يعني أنها لا تصلح لك ثم أمره أن يخرجها من دين وقال اننا لا تحل لنا الصدقة فالصدقة لا تحل لعلي محمد وذلك لأنهم أشرف الناس والصدقات الزكوات أوساق الناس ولا يتناسب لأشرف الناس أن أن يأخذوا أوساق الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس بن عبد الناطل رضي الله عنه إن آل محمد لا تحل الصدقة إنما هي أوساق الناس ففي هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه ان يعجب اولاده عن فعل المحرم كما يجب عليه ان يعجبهم على فعل الواجب والله واحفظه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقد المعلق رحمه الله تعالى عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تقيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالك تلك طعمة بعد متفق عليه. رواه أبو داود. رواه أحمد. رواه الترمذي. رواه الحاكم. ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام يأكل فجعل سياده وفطيش في الصحفه يعني تذهب يمينا وشمالا فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فهذه ثلاثة آداب علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الغلام. أولا قال سمي الله وهذا عند أكل عند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان بسم الله ولا يحل له أن يتركها لأنه إذا تركها شاركه الشيطان في أكله أعد أعدون له. يشارقه في الأكل إذا لم يقل بسم الله ولو زاد الرحمن الرحيم فلا بس لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام سمي الله يعني اذكر اسم الله والتسنية الكاملة هي أن يقول الانسان بسم الله الرحمن الرحيم كما ابتدأ الله بها كتابه وكما أرسل بها سليمان عليه الصلاة والسلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فإن اقتصرت على قول بسم الله فلا حرج وإن زدت الرحمن الرحيم فلا حرج الأمر في هذا واسع وأما التسمع على الذبيحة فهي شرط من شروط التذكير إذا لم تسمي على الذبيحة حرام ميتة كأنما ماتت بغير العبد ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأنه الآن يريد أن يذبحها، فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحه لأنها ستذبح هكذا علل بعض العلماء ولكن لو قالها أيضا فلاحظ يا غلام سم الله وكل بيمينك وهذا أمر على سبيل الوجوه فيجب على الإنسان أن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان بشماله أو أن يشرب بشماله وقال إن الشيطان يفعل هذا فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولهذا كان قول الراجح وجوب الاكل باليمين ووجوب الأكل باليمين والشرب باليمين وجوب الاكل باليمين ووجوب الشرب باليمين وأن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام ثم إن الأكل بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان فهو أيضا من هدي الكفار لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم يقول بعض الناس إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب يمسك الكأس باليسار ويشرب يقول أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربت بلمين فنقول والتتلوث إذا تلوثت فإنما تلوثت بطعام لم تتلوث ببول ولا غال تلوثت بطعام ثم تغسل وأمسك, وأمسك الكأس من الأسفل بين ابهامك والسبابك يجعلها كالحلقة ولا يتلوث منه إلا شيء يسير ولا عذر لأحد في الأكب بالشمال من أجل هذا لأن المسألة على سبيل التحريم والحرام لا يجوز إلا عند الضرورة الضرورة مثل أن تكون لكن يمنى شل لا يمكن أن ارفعها إلى فيه هذا ضرورة أو مكسورة لا يمكن أن ارفعها إلى فيه فهذا ضروره او تكن متجرحه لا يمكن ان ياكل بها او يشرب المهم اذا كان ضروره فلا باس باليسار والا فلا يحل ان يشرب باليسار ولا ان ياكل باليسار الادب الثالث قال وكل مما يليك يعني لا تاكل من حافه غيرك كل من الذي يليك لانك اذا اعتديت على حافة غيرك فهذا سوء آتب فكن من الذي يليه إلا إذا كان الطعام انواعا مثل أن يكون في لحم في غير الذي يليه فلا بأس أن تأكل أو يكون فيه قرأ أو ما أشبه ذلك مما يقصد فلا بأس أن تأكل من الذي لا يليه لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أكلتم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يتتبع الدب الدب القرع يتتبع يعني لبقة من على الصحبة ليأكلها هذا لا بأس له وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يؤدب أولاده على كيفية الأكل والشرب وعلى ما ينبغي أن نقول في الأكل والشرب كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم برذيد، وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعليمه، لأنه لم يس لم يزجر هذا الغلام حين جعلت يده تطيش في الصحفه ولكن علمه علمه برفق، قال يا غلام ناداه برفق يا غلام سمي الله وكل بيمينه والله علم أن تعليم الصغار لمثل هذه العادات لا ينسى، يعني أن الطفل لا ينسى إذا علمته وهو صغير، لكن إذا كبر ربما ينسى إذا علمته، ويصعب عليك وأيضاً ربما يتمرد عليك بعض الشيء إذا كبر، لكن ما دام صغيراً وعلمته يكون أقبل، ومن اتق الله في أولاده اتقوا الله فيه، ومن ضيع حق اولادك ضيعوا حقه اذا احتاج اليهم والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 نور الصبية بالصلاه اذا بلغ سبع سنين بسم الله الرحمن رحيم قال مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد مشهيد عن نبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال امروا اولادكم للصلاه بالصلاه وهم ابناء سبع سنين وضربهم عليها وهم أبناء عشر سنين وهو حديث حسن له شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه وهذا من حقوق الأولاد على آبائهم أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعة سنوات وأن يضربوهم عليها أي على التفريط فيها وإضاءتها إذا بلغوا عشر سنوات ولكن بشرط أن يكون ذوي عقل فإن بلغوا سبع سنين وهم لا يعقلون يعني فيهم جنون أو عشر سنين فإنهم لا يؤمرون بشيء ولا يضربون على شيء لكن ينعون من الافساد سواء في البيت أو خارج وقوله يضربوهم عليها لعقل وهم ابناء عشر سنين المراد الضرب الذي يحصل به التأديب بلا ضرر فلا يجوز أن يضربهم ضربا مبرحا ولا يجوز أن يضربهم ضربا مكررا لا حاجة إليه بل إذا احتاج إليه بحيث لا يقوم بالصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضربا غير مبرح ضربا معتالح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر بضربهم لا لئي لا لئي ولكن لتعذيبهم وتقويمهم وفي هذا الحديث إشارة إلى ان ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدعون أنهم أصحاب تربية من أن أب الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملوا في هذا الحديث يليم على الرد عليه وعلى بطلان فكرته وأنها باطلة لأن النصر ينفعه الكلام في الغالب والضرب ينفعه أكثر فلو انهم تركوا بدون ضرب لضيعوا الواجب عليه وفرقوا في الدروس واهملوا فلا بد من ضربهم ليعتادوا النظام ويقوموا بما, بما ينبغي ان يقوم به والا لصار في مثل قوري الا انه كما قلنا لا بد ان يكون الضرب للتاديب لا للاله والاجاح فيضرب ضربا يليق بحال فرق بلا لا يفعل كما يفعل بعض المعلمين من السابق يضرب الضرب العظيم الموجع ولا يهمل كما يدعي هؤلاء المربون الذين هم من ابعد الناس عن التربيه لا يقال لهم شيء لأن الصبي لا يمتثل ولا يعرف لكن الضرب يؤجر <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى بحق الجار والوصيه به قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث متفق عليه وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتاهت جيرانك رواه مسلم وفي لكن له عن ابي ذر قال ان خليلي صلى الله عليه وسلم اوصاني اذا طبخت مرقه ثم انظر اهل بيتي ثم انظر أهل من جيرانك فاصبهم منها بمعروف والنبي رجل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل يا قيل من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جاره بواقة متفق عليه وعنه رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحترن جاره لجارتها ولو في ارسل شاء متفق عليه وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جاره جعر ايضا يغرس خشبه في سوف ثم ايضا سوف تتبع رضي الله عنه ايضا سوف تتبع ايضا سوف تتبع ايضا سوف بين ايضا متفق عليه ايضا سوف تتبع ايضا باب حق الجار والوصية به الجار هو الملاصق لك في بيته والقريب من ذلك وقد وردت بعض الآثار بما يدل على أن الجار أربعون دارا من كل جانب ولا شك أن الملاصق للبيت لا شك أنه جار وأما ما وراء ذلك فإن صحف الناس بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالحق ما جاء به، وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرب فما عده الناس جوارا فهو جوار ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية آية النساء وعبد الله ولا تشرك به شيئا إلى قوله تعالى والجار للقربى والجار الجار للقربى يعني جار القريب والجار الجنوب يعني الجار البعيد الأجنبي, الأجنبي منه قال أهل العلم والجيران الثلاث جار قريب مسلم فله حق الجوار والقرابة والإسلام وجار مسلم غير قريب فله حق الجوار والإسلام وجار كافر فله حق الجوار وان كان قريبا فله حق القرابه ايضا فهؤلاء الجيران لهم حقوق حقوق واجبه وحقوق يجب تركه ثم ذكر المؤلف ثلاثه احاديث بل اربعه احاديث او خمسه عن ابن عمر وعن ابي ذر وعن ابي هريره اما حديث ابن عمر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل ينصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي سينزل الوحي بتوريثه وليس المعنى أن جبريل يشعع أو يشرع توريثه لأن جبريل ليس له حق في ذلك لك المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجار وذلك من شدة إلصاء جبريل له النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. وأما حرفا بذر ففيه أن الإنسان انبغيل إذا وسأ الله عليه برزق أن يصيب منه جاره بعض الشيء بالمعروف حيث قال عليه الصلاه والسلام إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأتعاها جيرانك أكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكتب وتوزي على جيرانك منها والمرق عادة تكون من اللحم أو من أو من غيره ما يعتدم به. وهكذا أيضا إذا كان عندك طعام غير المرق أو شراب كفضل اللبن مثلا فضل الرطب وما اشبهه ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به لأن لهم حقا عليه وأما حديث ابي هريرة ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقصد ثلاث مرات فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال من يا رسول الله قال من يجاره فوائد يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه فالذي لا يعمل جاره من ذلك ليس ذموح واذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو اشد وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار سواء كان ذلك بالقول او بالفعل اما في القول فان يسمع منه ما يزعجه ويقلقه كالذين يفتحون اللون أو, او غيرها او غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران فان هذا لا يحل فتحوا فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوت فانه معجل عليه ولا يخدم الله أن يفعل ذلك ليس الدمور وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو أشد وفي هذا تنير على تقديم العدوان على الجعل سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل أما في القول فأن يسمع منه ما يزعده ويقلقه كالذين يفتحون أم أو التلفزيون أو, غيرها أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران فإن هذا لا يحب له حتى قتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوت فإنه معجل عليه ولا يحل له أن, أن يفعل ذلك وأن فيكون من الكناسه الكناسة حول بابه والتضيق عليه عندما داخل بابه أو أو أو ما أشبه ذلك مما يضر ومن هذا أيضا إذا كان له نحلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره في هذا السقي فإن ذلك من بوائق الجار فلا يحل له يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء فإن فعل فإنه ليس بمؤمن والمعنى أنه ليس متصدا بصلاه المؤمنين في هذه المساله التي خالف فيها الحق واما الحق الثالث ما ذكره في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يارز خشبه على جداره يعني اذا كان جارك يريد ان يسقط بيته ووضع الخشب على الجدار فانه لا يحل لك منع لان وضع الخشب على الجدار لا يضر بل يزيدهم قوه ويمنع السيل منه ولا سيما بما سبق حيث, كانت البناء م... حيث كان البناء مرض فان الخشب يمنع هطوله المطر على الجدار فيحميك وهو ايضا يشده ويقويه ففيه مصلحه للجار وفيه مصلحة للجدار فلا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره وإن فعل ومنع فإنه يجبر على أن يوضع الخشب رغم على أنت ولهذا قوق ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين فيها بين أفتاد يعني من لم يمكن من وضع الخشب على جداره وضعناه بين على على متن جسده بين أفشاده وهذا قاله رضي الله عنه حين كان أميرا على المدينة في زمن مروان من الحكم فإن أبا هريرة كان أميرا على المدينة فكان يقول الناس هذا المقال وهذا نظير ما قاله امير من عمر من خطاب تاجر التي, التي جرت بين محمد المسن وجاره حيث أراد أن يجري الماء من بستانهم إلى بستانه وحال بينه وبينه بستان جاء فمنع جاء لا تمشي الماء مع ارضه فترافع إلى عمر فقال والله لئن منعت لأجرينه على بطن وألزمه أن يجري الماء لأن إجراء الماء ليس فيه ضرار البستان كل بستان زرع فإذا جرى الماء الساقي انتفع في الأرض وانتفع ما حول الساقي من الزرع وانتفع الجار نعم لو كان الجار يريد أن يبنيها بناء وقال لا أريد أن تمشي الماء على الأرض فله الماء. أما إذا كان يريد أن يسععها فالماء لا يزيده إلا خيرا فصار فضوط الجيران يجب أن يستان إليهم بقدر الإمكان ويحرم الاعتداء عليهم باي عدوان وفي الحديث الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جار. والله وفقه أما بعد فان من ايات الله عز وجل هذا المطر الذي ينزل من السماء ولو اجتمع اهل الارض على أن يخلقوا منه منه قطره واحدة ما إلى الى ذلك سبيلا ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته يقول له كن فيكون فيرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وتثير السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا متراكبا بعضه فوق بعض كالجبال فترى الوثق يخرج من خلال ثم ان هذا السحاب العظيم الذي يحمل المياه الكثيرة التي لا يعلم قدر وزنها إلا الذي خلقها عز وجل هذا السحاب يحدث من هذا الرعد الشديد وهذا البرق اللامع الذي يكون بقدرة الله عز وجل قال العلماء في الفيزياء وما يتعلق بها قالوا ان اللمعه الواحده من البرق تعادل كل فاقات الدنيا التي يعملها الإنسان وهي تحدث بهذه اللحظة كما تشاهدون وربما أو أحيانا تكون متلاحقة حتى إذا كان في الليل كان الإنسان يمشي في ضوء القمر من شده تلاحقها وتتابعها كل هذا من قدرة الله عز وجل هو الذي يريكم الفرق خوفا وطمعا وينشوا السحابة الثقار وقد ذكر بعض العلماء أنك إذا رأيت البر فقل سبحان الله وبحمد وإذا سنتقعت فقل سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهذا ذكر لا بعث به ولكنه لم تثبت به سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا قاله الإنسان فلا فلا بأس ويرجى أن يكون نافعا وإن تركه فلا وان قال مثلا اذا راى البرق لامعا والرعد شديدا والسعادة بالله من شره وقال اللهم اني اعوذ بك من شره وما اشبه ذلك من الكلمات التي يقولها الانسان عند الخوف فهذا ايضا مما ورقت السنه في اصله وجنسه وإن كان لم ترد بعينه والحاصل انا وللا في هذا اليوم كما شاهدتم مطرنا مطرا قذيرا وللا حمق وقبله قبل يومين كذلك فعلينا أن نشكر الله على هذه النعم. كما أنه ايضا اراني بعض الناس نشره اليوم هذه تدل على أن عامه مذن القصير ولله حمد بن عبد السطور ووجاي كلها ولله قد ساله وحدثني ايضا بعض الاخوه انه قد سالت الاوديه واذي النساء والواد الذي يليه كل هذا من نعمه الله فنسال الله ان من فضله وان يجعله صيبا نافعا وأن يغيث القلوب والبلاد والعباد، نعم؟ <تصفيق> على ما هي عليك. كل شيء على ما هو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بر الوالدين وصله الرحم. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وابن القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام وقال والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل وقال ووصل الانسان بوالديه حسنا وقال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبوالديه احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اغفر ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال تعالى وعصي عيسان بوالديه حملته امه أمه وهنا لنا وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك وعلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ساءت النبي صلى الله عليه وسلم أينا من يحبني الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد واردا إلا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال المولد رحمه الله تعالى باب برد الوالدين وصله الارحام الوالدان هم الأب والأم وعبر بالبر اتباعا لما جاء بالنص عبر في حق الوالدين بالبر اتباع لما جاء بالنص وعبر عن صله الارحام بالصلة لانه هكذا جاء أيضا بالنص والأرحام هم القرابة وبر الوالدين من أفضل الأعمال بل هو الحق الثاني بعد حق الله ورسوله وذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات كثيرة في هذا المعنى كقوله تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إِحْسَانِ وقال تعالى وَقَلَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانِ وقال تعالى: "وَوَصَّيْنَا الإنسان, الْإِنسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ المصير وقال تعالى: "إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أف ولا لهما, قولا كريما واخفض لهما جناح من وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وكل هذه الايات وغيرها تدل على أيضا حق الوالدين وقد بين الله سبحانه وتعالى حال الام انها تحمل ولدها وهنا على وهر اي ضعفا على ضعف حين ان تحمل به الى ان تضعه وهي في ضعف ومشقه وعناء وكذلك عند الوضع كما قالت تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها كل هذا لجاني سبب حقهما العظيم ثم ذكر الله أشد حالة يقوم عليه الوالدان فقال اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف لأن الوالدين إذا بلغ الكبر ضعفت نفوسهما وصار عالة على الولد ومع ذلك قل لا تقل لهما غف يعني لا تقل اني متضجر منكما بل عاملهما باللطف والإحسان والرفق ولا تنهرهما إذا تكلما وقل لهما قولا كريما يعني رد عليهما ردا جميلا لعظم الحق ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ساله عبد الله بن مسعود أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فجعل النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة البر الوالدين مقدمة على مرتبة الجهاد في سبيل الله قال ولو استجدتم لزادا ففي هذا الدين على فضل بر الوالدين فإن قال قائل ما هو البر كن هو الاحسان بالقول والفعل والمال بقدر المستطاع اتقوا الله ما استطعتم وضد ذلك العقول ثم ذكر الحديث الثاني انه لا ياتي والد ولده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيشتريه فيعتقه يعني يعتقه بشرائه لان لانه فك اباه من رق العبوديه لغير الله للانسان وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك أباه لا يعتق عليه بل نقول إن معناه إلا أن اشتريه فيعتقه أي فيعتقه بشرائه لأن الإنسان إذا ملك أباه عتق عليه بمجرد الملك ولا احتاج إلى أن يقول اعتقتك وكذلك إذا ملك امه تعتق بمجرد الملك ولا احتاج إلى أن يقول اعتقتها والله موفق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 إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائل بك من القطيع هذا مقام بك من القطيع قال نعم أما ترضين أن أصل, أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك قال فذلك لك ثم قال قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا ان شئتم فهل عشيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم أولئك, اولئك الذين لعنهم الله فاصنهم واعمى ابصارهم متفق عليه وفي روايه للبخاري فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته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 من أحق, من احق بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك هذا الحديثان في بيان فضل صله الرحم والرحم سبق لنا أنهم هم الأقارب وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد بشيء معين لم يقيد بان يأكلوا معك أو يشربوا معك أو يقتسم معك أو يسكنوا معك أطلق فما جار به العرف أنه صلة فهو الصلة وما قال الناس إنه قطيعه فهو قطيعه هذا هو الأصل نعم لو فرض أن العراف فسدت وصار الناس لا يبالون بالقطيعة، وصارت القطيعة عندهم صلة فلا عبرة بهذا العرف، لأن هذا عرف ليس عرف إسلاميا. فإن الدول الكافرة الآن لا تسلأ مقصروها، ولا ولا يعرف بعضهم بعضا، حتى أن الإنسان إذا شب ولده وكبر صار مثله مثل الرجل الأجنبي الذي لا يعرف أن له ابا لأنه لا يعرفون صله الارحام ولا يعرفون حسن الجوار وكل أمورهم فوضى فاسدة لأن كفر دمرهم تدميرا ولا يعرف لكن كلامنا على المجتمع المسلم المحافظ فما عده الناس صلة فهو صلة وما عده قطيعة فهو قطيعة وفي الحديث حديث ابي هريره الأول أن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحمة بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعها وفي هذا حث وتغيير في صلة الرحمة إذا اردت أن يصلك الله وكل إنسان يريد أن يصله ربه تصل رحمه وإذا اردت أن يقطعك الله تقطع رحمك جزاء مفاقه وكلما كان الانسان لرحمه أوصل كان الله له أوصل وكلما قصر جاءه من الثواب بقدر ما عنه لا يظلم الله أحدا وفي الحديث الثاني في بيان من أحق الناس بحسن صحبة الإنسان فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أحق الناس بذلك الأم فأعاد عليه السؤال فقال أم ثم مرة ثانية فقال امك ثلاثة مرات ثم بعد ذلك الاب لأن الأم حصل عليه من العناء بالنسبة للولد حصل عليها من العناء والمشقة ما لم نحصل لغيرها حملته أمه وهنا على وهنا حملته كرها ووضعت كرة وفي الليل تمهده وتهدئه حتى ينام وإذا أتىهما يؤلمه ما لم تبت تلك الليله حتى ينام ثم إنها تفديه بنفسها في التدفئة والتبريد عند الحر وغير ذلك فهي أشد عنايه من الأب بالطفل ولذلك كان حقها مغاعة ثلاث مرات على حق الأب ثم إنها أيضا ضعيفة عنزة ب... لا تأخذ بحقها فلهذا أوصابها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات والأب مرة واحدة ففي ذلك الحس على أن يحسن الإنسان صحبة أمه وصحبة أبيه أيضا في قدر المسططان الله وإياكم على ذلك قلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين في درس أمس ذكر المالب رحمه الله ما يتعلق بصلة الأرحام وهم الأقار وبينا أن صلة الأرحام لم يبين في الكتاب والسنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها فيرجع في ذلك إلى العرف إلى ما تعرف الناس أنه صلة فإنه يكون واجبا وما لم يكن صلة بل قطيع، فإنه يكون قطيع. وذكر مالك رحمه الله تعالى قوله سبحانه فهل عسيت ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم اعمى ابصارهم فبين سبحانه وتعالى ان الذين يفسدون في الارض ويقطعون ارhamهم ملعونون وحيار الله اي مضرورون ومبعدون عن رحمة الله وقد اصمهم الله اي جعلهم لا يسمعون الحق ولو سمعوا من تفاعوا به وأعمى ابصارهم فلا يرون الحق ولو رأوه لمن به فسد عنهم طرق الخير لأن السمع والبصر يوصل المعلومات إلى القلب فإذا سد الطريق لم يصد إلى القلب خير والعياذ بالله وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب فقال من الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهم فإنه يلزمه النفقة عليه كالأخ مع اخيه لق الشقيق مع أخي الشقيق إذا كان الأخ هذا يرثه لو مات فانه يجب على الوارث ان ينفق على اخيه ما دام غنيا واخوه فقيرا عاجزا عن التكسب فان هذا من جمله الصله قالوا ايضا ومن جمله الانفاق انه اذا احتاج الى النكاح فانه يزوج لأن اعتاب الإنسان من اشد الحاجات فإذا كان إنسان له اخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه وأخوه غني وهو فقير عاجز عن تكسف وجب عليه ان ينفق عليه طعاماً وشراباً وكسوةً ومسكناً ومركوباً إذا كان احتاجه وأن يزوجه ايضا إذا احتاج إلى النكاح لأن الاعتار من أجل الحاجات فيدخل في صلة الرحمه وهذه الأمور يجب على الانسان اذا كان لا يعلم عنها شيئا ان يسال اهل العلم حتى يدلوه على الحق لقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وفق الله جميع لما فيه الخير والصلاح وواصلنا واياكم بفضله واحسانه مهمه فيما يتعلق بصلاه الجماعه ولذلك أن بعض المعمومين يخالف ما جاء في السنة في المتابعة، فتجد يركع من حين أن يسمع كلمة الله قبل أن يصل الإمام إلى الركوع، أو يسجد من حين أن يسمع التكبير قبل أن يصل الإمام إلى السجود. وهذا خلاف ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما كان الصحابة يفعلون مع إمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال البراء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فلا يحني أحدنا من أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً ثم نقع ثم نقع سجودا بعد وهذا يدل على ان الصحابه لا يبادرون إن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الاماء ان يجعل الله راسه راس حمار او يجعل صورته صورة حمار وهذا يدل على التحقيق تحريم مسابقه الامام ولهذا كان القول الراجع أن الإنسان اذا سابق الامام فرفع قبله او سجل قبله عاملا فان صلاته لا تصح لانه فعل ما يبطله واذا بطلت الصلاة وجب عليه الاعاده ايضا بعض الناس تجده يرفع في من الركوع او من السجود قبل ان يرفع امام وهذا عين الحرام لا يجوز ان ترفع حتى تعلم ان امامك رافي لئلا يقع بك هذا الوعيد الشديد ان يحول الله راسك راس حمار او يجعل صورتك صورت حمار فانتبهوا لهذه المساله ونبه عليها الاخوان كذلك بعض الناس إذا سلم الإمام التسليمة الأولى هو على أثره ثم إذا سلم الإمام الثاني سلم التاني فيكون تسليمه الأول يتسليم التسليمة الأولى بين تسليمتي الإمام وهذا وإن كان جائزا ولا ت الصلاه به لكن الأولى الا لا يسلم حتى يسلم الإمام التسليمتين الأولى والثانيه لقال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ان رجلا قال يا رسول الله انني قرابه اصلهم ويقطعون لي واحسن اليهم ويسيئون اليه واحلم عنهم ويجهلون فكانما تستهم الملك ولا يزال معك من الله رهيب عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم وعن الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان له في رزقه وانسانه في اثره فليسر رحمه متفق عليه وأنه رضي الله وله الله ابن عبد بن عاصر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافر ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري ولا أمشت رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم معلقه بالعطش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم في بيان فضيله صله الرحم وان الانسان الواصل ليس المكافئ الذي إذا وصله وقاربه وصلهم، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها فتكون صلته لله لا مفافاة لعباد الله ولا من أجل أن ينال بذلك مدحا عند الناس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الواصل بالمكافئ يعني بالذي إذا وصله أقاربه وصلهم. مكافأة لهم وإنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها وكذلك أيضا في هذه الحديث أن, العرش متعلق أن الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله وهذا يحتمل ان يكون خبرا وان يكون دعاء يعني يحتمل أن الرحم تخبر بهذا أو تدعو الله عز وجل به وعلى كل حال فهو دليل على عضا بشأن الرحم وصلتها وأنها تحت العرش تدعو بهذا الدعاء أو تخبر بهذا الخبر ثم ذكر المؤلف حديث الرجل الذي كان يحسن إلى قرابته فينسيون إليه ويصلهم فيقطعون فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت يعني كما تقول فكأنما تسفهم المل المل هو الرماد الحار وتسفهم يعني تجعله في أفواهم والمعنى أنك كأنما ترهمهم بهذا, بهذا الرماد الحار عقوبة لهم ولا يزال منك ولا يزال لك من الله عليهم ظهير يعني عوين عليهم ما دونت على ذلك أنك تصلهم وهم يقعون فكل هذه الحديث وما شبهها تدل على أنه يجب على الإنسان أن يصل رحمه أقاربه بقدر ما يستطيع وبقدر ما جرى به العقل وتحذر من قطيعه الرحم والله مرحب <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آمه وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي يومي وهي مشركة في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قدمت أي أمي وهي راغبه أفاصل أمي قال نعم صلي أمك متفق عليه وأنزيل بشقفية رات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا ما شر النساء ولو من حريكم قالت فرجعت الى عبد الله بن مسعود فقلت له إن رجل انك رجل خفيف ذات اليد وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقه فاته فاسال فان كان ذلك اجزم عني والا صرفتها الى غيركم قال عبد الله فلياتيه انت فانطلقت فاذا امراه من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابه فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ان امراتين بالباب تسالانك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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زيان به قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابه وأجر الصدقه متفق عليه قال المؤلم فيما نقله له رضي الله عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنما أن أمها قدمت عليها المدينة وهي راغبة فاستفقت النبي صلى الله عليه واله وسلم هل تصلها أم لا وقالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها فأمرها أن تصلها وقولها وهي راغبة قال بعض العلماء معناه وهي راغبه في الاسلام فيكون الامر في صلتها من اجل تاليفها على الاسلام وقيل بل معنى وهي راغبه اي راغبه في ان اصلها ومتطلعه الى ذلك فامرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان تصلها وهذا هو الاقرب انها جاءت تتشوق وتطلع الى ان تعطيها ابنتها ما شاء الله ففي هذا دليل على ان الانسان يصل اقاربه ولو كانوا على على خير الاسلام لان لهم حق القرار ويدل لهذا قوله تعالى في سوره لقمان وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا المعنى ان امرك والداك وعلى في الطلب على ان تشرك بالله فلا تطعهما لانه لا طاعه لمخلوق هما سياتي صالح ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا اعطهم من الدنيا ما يجب لهما من الصله ولو كانا كافرين او فاسقين لأن لهما حق, حق القراب وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية أن وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن نبيها أن تصل أمها مع أنها كافة ثم إن صلة الأقارب في الصدقة يحصل بها أجرا أجر الصدقة وأجر الصله ودليل ذلك حديث زينب عند مسعود التقفية مرأة عبد الله المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر, أمر النساء بالصدقه فرجعت الى بيتها وكان زوجها عبد الله المسعود كان خفيفا ذاك اليد يعني أنه ليس عنده مال فاخبرت فطلب منها أن تصدق عليه وعلى عتام كانوا في حجم ولكن أنه أشكل عليها الأمر فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستفتين فلما وصلت إلى بيته وجدت عند بابه امرأة من الانصار حاجتها كحاجة زينة تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصدق على زوجها ومن في بيتها فخرج بلال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله المهابه العظيمة كل من راه هذا لكنه من خالطه مع معاشرة أحبة وزالت أنه لكن أول ما يراه الإنسان هابه هيبه عظيمة فإذا خالطه وعاشره أحبه وألفه عليه الصلاة والسلام فخرج بلال فسألهم عن حاجتيهما فاخبرتا أنهما يسالان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تجوز صدقة على أزواجهما ومن في بيتهما ولكنهما قالت له لا تخبر الرسول صلى الله عليه وسلم منهما احبتا ان أن تختفي فدخل بلال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره. وقال إن العباب امراتين حاجتهما كذا وكذا فقال من هم وحينئذ يقع بلال بين أمرين بين أمانة اعتمنت اعتمنته عليها المرأتان قال فلا تخبر من نحن ولكن الرسول قال من هما قال امرأة من الأنصار وزينة فقال أي زينة يعني فيه اسم زينة اسم كثير فقال امراه عبد الله ولم يقل امراه عبد الله بالمسجن لأن عبد الله بالمسجن كان خادما للرسول عليه الصلاه والسلام يدخل على بيته حتى بلا استعدام وقد عرف النبي عليه الصلاة والسلام أهله وعرف حاله قال امراه زينة قال أي زينة قال امرأة عبد الله وإنما أخبره مع قوله ما لا يتخبره لان طاعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجمة مقدمة على طاعه كل أحد فقال إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة يعني فيها اجر أجر الصدقة وأجر الصلة فدل ذلك على أنه يجوز للانسان أن يتصدق على أولاده عند الحاجة ويتصدق على زوجته وكذلك الزوج يتصدق على زوجها وأن الصدقة عليهم صدقة وصلة أما الزكاه فإن كان مما يجب على الانسان أن يدفع فإنه لا يحق أن يدفع عليهم الزكاة مثل لو كان الزكاة لدفع حاجتهما للنفقه، وهو من من تجب عليه النفقه، وماله يتحمل فإنه لا يجوز له أن يطيعهما من الزكاة أما إذا كان من لا يجب عليه كما لو قضى دين عن أبيه أو عن ابنه أو عن زوجته أو قضى على زوجها فان ذلك لا باس به اذا كان المدين حيا اما المدين الميت فلا اقطع عنه الا تبرعا عنه او من التركه ولا اقطع عنه من الزكاه والله موفق لقى المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي سفيان رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصته رقم انهى رغبنا قال لي سفيان فماذا يامركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويامرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاح متفق عليه وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون ارضا يثر فيها القيراء وفي روايه ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القيراء فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمه ورحما وفي روايه فاذا افتتحتموها فاحسنوا الى اهلها فان لهم ذما ورحما او قال ذمه وصهرا رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال يا بني عبد شمس يا بني, بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار يا بني بن ابنك انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمه انقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأقلها ببلالها رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها والبلال الماء ومال الحديث سأصلها, سأصلها شبه قطيعتها بالحرارة تطفو بالماء وهذه تغرد بالصلة